من كتاب بلوغ المرام وكان آخر حديث كنا توقفنا عنده حديثه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغلموا قبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه هذا الحديث والذي بعده أحاديث قسمة الغنائم ومشروعية النفل في الغنائم والنفل قلنا هو الزيادة النفل هو الزيادة على ما يستحقه المقاتل بعد القسم السوية بينه وبين إخوانه المقاتلين وهذا بعد أن يؤخذ الخمص من الغنائم تجمع الغنائم ويؤخذ منها الخمص والمتبقي منها يقسم على المقاتلين بالسوية والنفل يكون زيادة زيادة على حصة أو سهم كل واحد من المقاتلين وقلنا أن الأئمة اختلفوا في مصدر النفل هل يكون من الغنائم كما هو مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله أم يكون من الخمس كما هو مذهب مالك الشافعي وغيره ما عليهم رحمة الله تبارك وتعالى جميعا إذا كان من الغنيمة يكون النفل قبل قسمتها قبل قسمتها ثم بعد ذلك ما يتبقى يقسم بين المقاتلين بالسوية أما إذا كان من الخمص فتقسم الغنائم بعد أن يأخذ منها الخمص وهذا الذي يترجح والله تبارك وتعالى أعلم وربما مرجح قوي الحديث الذي يلي الحديثين لا نفل إلا بعد الخمس فيكون الزائد أو النفل يؤخذ من الخمس وهذا النفل فيه حد أعلى أو أقصى لا يتجاوزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوزه وهذا في حديث يلي الحديث الذي ذكرت في بيان هذا يعني وهذه مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الحكم من أحكام قسمة الغنائم وهذا فيه دليل على على الصلاحية التي يعطاها أمير الجيش في هذا الأمر وعلى تشجيع المقاتلين بمكافأتهم على حسن بلائهم في في قتالهم خاصة إذا كان مثل ما جاء في حديث ابن عمر ثريا والثريا تكون من الجيش دون الجيش وتقوم بعملية وترجع إما أن تكون في البداية أو تكون في الرجعة كما ياتينا في حديث إما أن تكون في البداية يعني لما قبل المعركة ترسل سرية. والقصد من هذه السرايا يعني لإرعاب أو إرهاب العدو والحط من معنوياته وخاصة إذا كان عمل السرايا أو عملية أو عمليات السرايا عمليات ناجحة يغنمون فيها ويقتلون. يعني يؤثرون على جيوش العدو ربما ماديا ومعنويا فهذه لها حكمها في النفل إذا كانوا في البدأة أو في الرجعة كنت ربما في الحلقة الماضية ذكرت أنه رجحت أنه الغنائم التي يغنمها مقاتل السرية تقسم على الجيش على كل الجيش والصحيح أن الغنائم تقسم على مقاتلي السرية يعني يأخذ الخمس مما غنموا يأخذ الخمس مما غنموا ثم الأمير يقسم ما تبقى يقسم عليهم بأستوية يقسم عليهم بأستوية بعد هذا الحديث وقد سبق أن ذكرنا فوائده حديث كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري وهذا كذلك في بيان حكم من الأحكام المتعلقة بالقسمة قسمة الغنائم على المقاتلين سبق أن بينا أن قسمة الغنيمة تكون بالطريقة السابقة بأن تجمع الغنائم ما غنمه المقاتلون أو المجاهدون ما غنموه في المعركة يجمع ثم يقتطع منه الخمس الخمس الذي يقسم القسم الذي أمر به الله تبارك وتعالى ويقسم على خمس مصارف قسم لله ولرسوله وهذا يصرف في مصارف العامة مصارف المسلمين وقلنا هذا على قول من قالوا أن النف يكون من الخمس قد يكون هذا المصرف من مصارف النفل على على المقاتلين يعني الزيادة في سهم المقاتلين أو أو في الأخير كذلك الذي هو مصرف ابن السبيل ومصارفها خمسة لله ولرسوله ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل فلها هذه لها وجهها من هذا الباب ثم إذا قسمت الغنائم بعد ذلك تقسم على المخاطرين بالسوية هذا الحديث زاد فائدة زائدة أن هذا الغنائم تقسم بالسوية مع التفريق بين المقاتل الذي يقاتل بفرصه والمقاتل الذي يقاتل من غير فرس راجل من غير فرس وهذا كان موجود في أيامهم يخرجون من امتلك الفرس وخرج بفرسه وهذا من الجهاد. بالنفس والمال والفرص مال ويحتاج الى مال ويحتاج الى نفق كذلك بخلاف الراجل لا نفقة عليه ولا يكلفه خروجه زيادة زيادة انفاق يعني من المجاهدين من يشتري فرصا لأجل ان يقاتل فيه به في سبيل الله تبارك وتعالى ولذا من تمام العدل أن يعطى صاحب الفرس السهم الزائد الذي يعني يعوض به النفقات التي ينفقها على دابته من علفها او وشؤونها فكان النبي عليه السلام قسمته بهذه الطريقة يعطي للفارئ سهمين سهم له وسهم لفرسه وللراجل سهم واحد وللراجل سهم واحد بمعنى انه لو يكون المئة من المقاتلين فيهم عشرة من الفرسان وغنم واقتطعت الخمس من الغنائم يقسم الامير على يجعل الأمير السهم بأن يقسم الغمائم على المئة زائد عشر المئة مقاتلين زائد عشر عشر الفرسان يعني الفرسان التي كانت مع الجيش زائدا ثم كل مقاتل يُعطى سهم وصاحب الفرس يضاف إليه سهم فرصه وصاحب الفرص يضاف إليه سهم فرصه قال ولأبي داود أسهم لرجل وفرصه ثلاثة أسهم سهمين لفرصه وسهما له وهذا كذلك لأبي داود وهو صحيح وهذا كذلك لأبي داود وهو صحيح يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفرص سهم وأعطاه كذلك سهمين جاز هذا وذاك وهذا يختلف باختلاف ما غنم المسلمون وباختلاف ما ما يحتاجونه وباختلاف ما يشتهد فيه أميرهم في هذا البن يعني يعطى سهم الفارس سهم وقد يعطى سهمين كذلك لأنه قد آآ تكون آآ أحوال غير تختلف عن بعضها مثلا غزوة من الغزوات او قتال يكون فيه تنقل المقاتلين مسافة اقرب من مسافة اخرى النبي عليه الصلاة خرج مسافات كثيرة قاتل في احد قريب من المدينة وقاتل في بدر ابعد من احد وقاتل في وقاتل في في تبوك وقاتل في تبوك أبعد أبعد غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك هذه التي سمي فيها الجيش جيش العسرة غزوة تبوك أبعد غزوة غزاها النبي صلى الله عليه السلام غزى حنين غزوة حنين الطائف ولكن تبوك أبعد ولكن تبوك أبعد الآن ممكن بين المدينة وتبوك حوالي 700 كم وخرج من خرج من المقاتلين وفيهم من يركب راحلته وفيهم من يركب فرصه وفيهم من يكون راجل وفيهم من يكون راجل هذا كله في سبيل الله تبارك وتعالى من فوائد الحديث هذا يعني بلفظ البخاري ورواية أبي داود فيه فيه, فيه مشروعية قسمة قسمة الغنائم على المقاتلين والتفريق بين الراجلين والفرسان والتفريق يعني التفريق في القسمة بين الراجلين والفرسان فيه. <تصفيق> المقاتل هل يركب دبابا ولا... الى البلس القارس انترك انت تشوف نظرا تحك بحسب نظرة العسكر اليوم الآن العسكر كي يخرجوه هذا دبابا وهذا كذا ومن بعد هما يخيروا كل واحد في ايامهم بحسب الاستطاعة والقدرة الشيء اللي يملك المقاتل كان كلش. كل شيء من ماله ما كانش دولة ما فقيرة ما عندها شيء يخرج ويأمرهم ينادي منادي الجهاد بأموالكم وأنفسكم اللي يملك الفارس يخرج بفارسه واللي يملك واللي يملك الراحلة يخرج براحلته واللي لا يملك شيء يخرج بسيفه والله أكبر واضح ما كانش مجال الخيار يعني بحسب الاستطاعة والقدرة، فأنتارك تنضرب بالشيء الموجود، آه؟ كيف؟ هو تنظيم، ليش كتنظيم؟ تنظيم, تنظيم شيء، التنظيم هذا لا ينافي التنظيم، هذا ليش كنوا تنظيم؟ يعني القدرة هذا وقدرة الدولة يعني. ما عندها القدرة على تجهيز اللسول لهذا النبي صل الله عليه وسلم كان يرغب لما يكون جيش وكبير مثل جيش غزو تبوك وفيه من الفق ال الصحابة فيه الكثير من الفقراء منهم والكثير منهم تحفروا لأجل أنهم لا يملكون ما يقاتلون به في سبيل الله والخروج إلى مثل تبوك يحتاج إلى راحلة فرض وفيهم نزلت الآيات وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعتم واديا إلا رجال معكم حبثهم العذر يعني معكم بقلوبهم وإلا هم في المدينة تحصروا لأجل ذلك بل كانت تفيض أعينهم من الدم وجهز في هذه الغزوة عثمان رضي الله تعالى عنه عددا عظيما من المقاتلين حتى أنه أنفق انفاقا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني هذا العمل يكفيه يكفر له ذنوبه كلها واضح فهذا يرجع إلى إلى ما كان يمتلكه المقاتل في سبيل الله طيب ذكرنا ها في القسمة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهما وسهمين وللمقاتل سهما والسهم بمعنى النصيب الحصة السهم بمعنى النصيب والحصة يعني تقسم على المجموع وعلى حسب الأسهم مثلا يحسب كم من مقاتل مثل مثل التاريكا مثل التاريكا يعني التاريكا لما تقسم القسمة نخرج من هذه القسمة أسهم الوراثة أسهم الوراثة كل وارث من الوراثة يأخذ بقدر آآ بقدر آآ فرضه من الأسهم يعني سهم أو سهمين إذا كانوا مثلا أبناء للميت ذكور وإناث نحن نعلم أن للذكر مثل حظ الأنثيين ترك مثلا عشر من الأولاد وخمسة من البنات الأسهم ما دام أنه للذكر للذكر مثل حظ الأنثيين كل أنثى يجعلوها الفقهاء يجعلوها اثنين حتى يخرجوا السهم فخمسة يصبحوا عشراء والعشراء عشرين فيكون السهم لا لا تقسيم, تقسيم عشرين التاركة تقسيم عشرين ثم الأنثى كل أنثى يعطوها السهم وكل ذكر يعطوه سهمين بهذه الطريقة كذلك بالنسبة لقسمة الغنائن ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله وعن معن بن يزيد رضي الله تعالى عنهما قال في كيف في نسخ معن بن يزيد رضي الله عنه صح؟ صحيح رضي الله عنهما عنهما لأن لأبيه ولجده صحبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس رواه أبو داود وصححه الطحاوي وهو كما قال يعني صحيح صححه وصحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبي الجويرياء. هذا الحديث فيه أول إثبات. الخمس من المغانب دليل على إثبات الخمس يعني دليل من القرآن وهذا دليل من السنة الآية وأن ومن فوائدي كذلك حمك الله أن الأمير، أي أمير الجيش، لا ينفل أحدا إلا بعد الخمس. وهذا الذي قلت يقوي قول الذين قالوا أن النفل يكون من الخمس. لأن إذا كان النفل بعد الخمس لا يمكن أن يكون من الغناء، لأن الذين قالوا أن النفل من الغنيمة قالوا ينفل المقاتلين قبل قسمة الغنيمة يعني يعطي زيادة ثم بعد ذلك أنه هذا الموجود من الغنائم يقسمه القسمة الشرعية ثم بعده قال وعن حبيب بن مسلم رضي الله تعالى عنه قال حبيب ابن مسلم صحابي له صحبة هذا كان يعرف بحبيب الروم حبيب الروم لماذا لقب بحبيب الروم يحبهم كثير ولا اللي المجيب له هدية. وممكن هدية تكون معتبرة. ممكن. دمك وشويت. ها. حبيب بن مسلم يلقب بحبيب الروم. أحسن تعودها مونا. لكفرتي. قتاله الروم لكثرة قلت عيد اجتهاد منك ها عندك تسور سلام عمله ما <تصفيق> <تصفيق> ما حليب ما الغشانه فلان <تصفيق> ما تجيش منين صح ولا لا نكون اذا غلبنا اخوانها هو مليح يعني الانسان إن يكون متن امامه صح انا احب إن لو يكون متن البلوغ هوش متن الشرح متن البلوغ من بين الفوائد هو هذا لما نسأل ما يكونش مال انا منموت دراني غافل على على هذا الامر ومنموت ده مونير يجاوب كثيرا الله يهديك ما عليش رغم ذلك نكرمه أه؟ نقول له بارك الله فيك اذا بناءنا على وشفع منير يعني لل لل لل الجواب على سؤال مثل هذا القابل يعني إذا سأل سؤال ووعد المجيب وعدا طيبا وكان عنده كتاب ما يجاوبش صاحب الكتاب لا يجيب عنده الكتاب لا يجيب أما اللي ما عنده كتاب يجيب إذا عنده المتن ما عليهش المتن المتن يعني في الكتاب فيه أحاديث فقط. والأحسن يكون المثل أمامك والأحسن يكون مع المثل إما تعليقاتك على الكتاب أو تعليقاتك في ورقة وكراس دائما وأبدا وهذا مهم جدا لطالب العلم اللي ليحضر لي لمجلة علم فارغ اليدين هذا دليل على الأفضل لطالب أن يحضر بمثل كأن بعض الموتون متن بلوغ المرام وعمدة الأحكام يعني عمدا تقص دوي يطبعوا متن لطلبة العلم يعني متن أحاديث في صفحة وصفحة يخلوها فارنة كأنها كراس تكتب عليها منه أه ولا متن عادي فيه مطول كتير بلوغ المرام وأحسن متن يعني يكون مصحح وفيه مقابل على نسخ مخطوطة وما إلى ذلك أنا أحسن ما رأيت بلوغ المرام بتحقيق الشيخ أخونا الفاضل سمير الزهيري جزاك الله خير هذا أحسن تحقيق سمير الزهيري بلوغ المرام بتحقيق سمير الزهيري فيه بلوغ مرام تحقيق تحقيقات غيره منها كين واحد تحقيق هذا لا أنصح به لأن صاحبه الحقيقة سارق سارق بمعنى أن أمانة علمية ما فيه اللي هو الفريابي تحقيق كاين بلغ مرام تحقيق الفريابي استفيد منه الإنسان ولكن رجل عليه ملاحظات في هذا البن. بعض المهم قال وعن حبيب ابن مثل ما حبيب الروم رضي الله تعالى عنه قال شهدت شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم أسحب هذه الثانية اللي قلتها تحقيقها الفريابية تراجعت عنها طيب هذا الحديث فيه فائدة زائدة او حكم زائد في قسمة الغنائم وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمه او في اعطائه ل. المقاتلين ممن يرسلون في السرايا النفل التفريق بين من يخرجون عند البدء ومن يخرجون عند الرجعة عند البدء بمعنى بدأة السفر بدأة السفر والاختلاف والتفريق بين هذا وذاك يعني التفريق في القسمة لا شك أنه لحكمة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل أمرا هكذا من غير, هذا من غير حكمة فلا شك أنه فيه أمر زائد أن الذي ينفل عند الرجعة أكثر من الذي ينفل عند البدء لأمر زائد وهذا الأمر الزائد معقول المعنى واضح يعني عند الرجعة عند الرجعة بعد القتال قتال الجيش مع عدوه ولا شك أن يعني المقاتل يصل إلى درجة من التعب وما إلى ذلك فقد يأمر الأمير عند الرجعة يأمر طائفة من الجيش يرسلهم في ثارية لمتابعة العدو مرة أخرى للحاق بالعدو مرة أخرى يعني لحاق من نجى بجلده منهم فهذا لا شك أنه يتطلب جهدا زائدا وجهد زائد ومخاطر زائدة لأن هذه السرية ترجع في آثار العدو وجيشهم قد تحرك للرجوع الى المدينة في البدء جيشهم قادم من ورائهم يعني كأنه عندهم جيش يعني عندهم اعتماد على على الجيش بخلاف عند الرجعة جيشهم راجع الى من حيث اتى فما عندهم سند من الجيش يعضدهم ويكونوا من ورائهم ولهذا كان كانت المكافأة أكثر كانت المكافأة أكثر قال حبيب شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجع نفل يعني أعطى نفلا زائد على الغنائم لأسرية التي تكون عند بدأة القتال عند بدأة خروج الجيش أعطاها الربع وعند الرجع فها الثلث يعني زائد يعني نفلها زائد لأن الثلث أكثر من الربع طيب فيه فيه إذن فائدة أو حكم زائد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في النفل لأسرايا بين من أرسلهم عند البدء ومن أرسلهم عند الرجع من الفوائد كذلك أن إعطاء إعطاء السرية أو أو من كان في السرية، من كان في السرية، عند الرجعة أكثر، لما لما قد يصيب. هذا الحديث ذكر المحقق فيه فائدة يعني لإمام من أئمة التابعين ألا وهو الإمام مكحول عليه رحمة الله روى ابن الجارود والحاكم قال من طريقه مكحول قال كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذين فأعتقتني هذا إمام من أئمة التابعين كان كان مملوكا وما أكثر الأئمة من الموالي, من الموالي يعني ممن كان مملوكا فأعتق أتيت قال فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه يعني لما اعتقا تفرغ لطلب العلم اجتهد فيه اجتهادا عظيما قال ما خرجت من مصر وبها علم الا حويت عليه فيما ارى فيما اعتقد ثم اتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم الا حويت عليه فيما ارى يعني مكة والمدينة ثم اتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل يعني يسأل عن هذه المسألة عن النفل للمقاتلين فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى أتيت شيخا يقال ليقال له زياد بن جاري التميمي، فقلت له هل سمعت في النفل شيئا قال نعم سمعت حبيب بن مسلم القهري أو الفهري قال سمعت حبيب بن مسلم الفهري به وساق الحديث وساق الحديث يعني هذا هذه فائدة عظيمة في اجتهاد السلف في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في أن الأصل في العلم عندهم آية منزلة أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يبنون أحكام دينهم على قيل وقالوا إنما على الأدلة الشرعية في فوائد كذلك أن من عرف بحسن بلائه في الجهاد ومقاتلة أعداء الله جل وعلا قد يحفظ علما لا يحفظه غيره لما؟ لأنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المشاهد وبالتالي قد يروي شيئا ما رواه غيره ولا ربما رآه غيره فهذا حبيب بن مسلم من المقلين رواية من المقلين رواية ليس معروفا بكثرة التحديث عن رسول الله ولكن في تحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة أو فوائد منها هذه هذا الحديث العظيم الذي طاف من أجله إمام من أئمة التابعين ضاف من أجله إمام من أئمة التابعين الأمصار كلها. قال مصر والعراق والحجاز والشام يسألوا ما ما ما هو يعني دخل ثم خرج. لا يخرج من مصر إلا بعد أن يحوي ما فيها من علم أن يجالس مشايخها ويأخذ عنهم. ثم يخرج حتى وفق لهذا الشيخ الذي سمع هذا من حبيب ابن مسلم رضي الله تعالى عنهما ثم بعد هذا قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من الصرايا لأنفسهم خاصة سوى سوى قسم عامة الجيش متفق عليه ها قسم سوى صححة سوى قسم عامة الجيش يعني قسمة عامة الجيش وهذا في الحقيقة من باب المكافأة هذا من باب المكافأة من جهة ومن جهة أخرى ترجيح قول أن أن غنائم السرايا تقسم على أصحابها تقسم على أصحابها ولا تقسم على عامة الجيش ولا تقسم على عامة الجيش فالدليل على ذلك حديث ابن عمر هذا المتفق عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من الصرايا لأنفسهم يعني هذا في النفل أنه ينفل بعض من يبعث من الصرايا لأنفسهم خاصة يعني لا يشرك غيرهم من الجيش يقسم عليهم الغنيمة والنفل الزائد يقسم عليهم الغنيمة والنفل زائد على الغنيمة فينفل هؤلاء من شارك في هذه السرية أو في تلك خاصة لأنفسهم دون سائر الجيش لا يعطي بقية الجيش لماذا؟ لأن هذا من باب المكافأة على العمل أو مكافأة الرجل بما يستحقه وهذا من تمام العدل وهذا من تمام العدل والرجل الفتان الذي قال لي النبي عليه السلام في غزوة حنين اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فغضب النبي عليه السلام وقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل والرجل لما قال هذا لأنه ظن أن في هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ربما اعترض على ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم في تلك الغزوة فرأى أنه في هذا ظلم رغم أنه أعطى لكل ذي حق حقه وهذه الزيادة هذه الزيادة والأمير سبق أن قلنا أن الأمير له صلاحية الاجتهاد في باب الزيادة والأمير أو غيره إذا كان أمر من الأمور له صلاحية فيه للمصلحة العامة لا بد أن يجتهد بناء على تغليب جانب المصلح العام ما هوش على تغليب ما يهوه هو أو على مصلحته هو الأصل خلاف هذا الأصل أنه ينظر إلى هذا الباب ولهذا لا يختار إلى الإمامة أو الإمارة أي إنسان يختار لها أهلها الأكفاء الذين جمعوا بين العلم وجمعوا بين الشجاعة وجمع بين القدرة على تثير شؤون الجيش <تصفيق> مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أسامة وكان شابا إنه لخليق للإمارة يعني هذا الذي تحتقرونه خليق للإمارة وكان كذلك أسامة يؤمره النبي عيسى السلام على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه هذا شكمة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الرجل اعترض لأجل هذا وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يعني هذا هذا رأس الخوارج قبل أن تظهر الخوارج يخرج من ضيء هذا رأسهم أو أصلهم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاته وهذا أطلهم, أطلهم فتنته الاعتراض بغير حق الاعتراض بغير حق وبجهد فالذين خرجوا من ضئضئه هذا زيدنهم الاعتراض الاعتراض بكل شيء الاعتراض بكل شيء الاعتراض باللسان بال بالسيف بالسفك الدماء كل شيء اعتراض وخلاص مخلوقين بتي اعتارضوا وخلاص على عباد الله ممكن مرة شهدته واحد في المجلس يعترض عليه تذكرون تاهم ونير اه. تكلم ما هو ما يدري وش تكلم المهم اعترضه غلا تكلم وش ما يدري وش قال فالشاهد ان الامير له هذه الصلاحية وينظر للمصلحة وفي هذا خير عظيم النبي عليه الصلاة لما أعطى من أعطى من المؤلف كان في هذا خير عظيم الله عز وجل فتح الله على عليه وعلى أصحابه في غزوة حنين فتحا عظيما غنموا غنائم عظيمة غنموا غنائم عظيمة يعد الرجل يقول له اكتشوف هذا الوادي من الغنم سقه فإنه لك واد من غنم يأخذه لم يسلم بعد خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم بعد رجع لقومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أسلموا أسلم وأسلم قومه وحسن إسلامهم بعد ذلك وحسن إسلامهم بعد ذلك فنبي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل هذا رب القادة والأمر من بعده على هذا الأمر على هذه الشكمة أن يقدروا المصلحة المصلحة التي تعود على الأمة بالنفع وعلى الجيش ثم بعد ذلك اجتهدوا فيه فهذا من باب المكافأة في المقاتل الأمير يرى من ال... في جنوده جنودا يعني يبتهدون اجتهادا عظيما ويقاتلون قتالا شديدا أعظم وأكثر من غيرهم لو أن يكافئ هؤلاء تشجيعا لهم وتحريضا لغيرهم كذلك تحريضا لغيرهم كذلك على هذا العمل طيب إذن هذا من فوائده من فوائده جواز تخصي السرايب النفل دون عامة الجيش وهذا وهذا من باب المكافأة لهم والتشجيع لهم كذلك يقولوا بعد ذلك الجنود يتنافسون على أن يخرجوا في الصرايا وهذا يعود إلى يعود ي يرجع بالمصلحة على الجيش الإسلامي وعلى الأمة ككل نكتفي بهذا وسبحانك الله وبحمدك ننبه فقط إخواني الأسبوع القادم فيه عطلة ولا توقف الأسبوع القادم ما فيش حلقة يوم الأحد والثلاث الطلبة عندهم عضلة وأنا عندي أمور خاطبة يعني وفيكم باركس